ما ذاغ البص وما طغلَ رآ مِ آياتِ ربِّ كب أفأَيتُ ملا تَ وَعّ ومن تَ الثالثَة أخْرى لَكم مُذذكَر وَلَ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ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 إلا مِنْ بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وَمَا لَهُم بِه مِنْ عِلْم إ يَتَّ بِعونَ إِلَّ الظَّن وَإِن الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الحَقّ شَيْئى فَأَعرِد عَمًَّا تَوَلَّ عَن فِكرِنَا فَآعرِبّ عَمَّن تَوَلَّ عَن فِكرْرِنَا وَلَ يُرِدَ إِلَّا الحيةَ الدُنْييا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 الذينَ يجتنبونك بائِرَإِثْمِ وَالفَواحِشَ إِاَّمَمْ إِ رَبكَ واسِع المَأفَِ إِ رَبك واسِعُ المَوْفِرَ وَأَلَمُ بكُمْ إذْ أَن شَأكُم مِنَ الأررض وَإِذ أَنتُم وَإِذْ أَتُمْ أَجَّةُم فِي بُطُون أُمهاتِكُم.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 وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِمْ نَشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إنهم كانوا هم اظلم واطغى والمؤتفكه اهوا فرشاها ما غشا فباى اي الاء ربك تتمارا هذا نذير من النذر الاولى ازفت الازفا ازفت الازفا ليس لها من دون الله كاشفا